وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقفطوا إن الله يحب المقفطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا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 فَصَلحُكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِذَلِكَ يُفْسُقُ قَوْمٌ بَعْضًا إِيمَانًا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إن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 إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ بَكَرٍ وَأُنفَى وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِنَا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا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 يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون